سَلَّى رُسُلَنَا تَطْرَا أَمَّا أَبْسَلْنَاهُ فَلَنَا تَطْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا قُولُوا اكذَّبُوهُ فَاتَّبَعَ النَّازِعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ هُدًى لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ هُدًى